وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت, وانبتت من كل زوج بهيج ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى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 ولا كتاب منير فاني عقفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأنت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 فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع, ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وَأَنَّ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 وَمَن يُهِل اللَّه فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَا نِخْصَمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ فِي أَبْوَمٍ مِنْ نار يُصَبُّ مِنْ فَوْق رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمِ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 وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر, وطهر بيتي للقائفين والقائمين والركع السجود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 عَلَا مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ الْيَقْطُفُوا تَفَثَّهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ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 وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ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 محلها إلى البيت العتيق ولكل أمّة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم, على ما رزقهم من بهيمة الأعوام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 الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا, وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود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 ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون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 ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم, أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم